أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حزب الاحتجاج للإمام الغزالي رحمه الله عليه بسم الله الرحمن الرحيم احتاجت بنور وجه الله القديم الكامل وتعصنت بحصن الله الشامل ورميت من بغى علي بسهم الله وسيفه القاتل اللهم يا غالب على أمره وقائم فوق خلقه ويا حائلا بين المرء وقلبه حل بيني وبين الشيطان ونزغه وبين ما لا طاقة لي به من أحد من عبادك كف عني لسنتهم ابصارهم بغض الأيديهم وارجلهم Vajgal beni ve benimle onlar sattan, min nuru, âdâmatika ve âjaba min kuvvetika ve pirzam min اللهم İnne kâyin, qâtir. Allahım, gâş ya'la bıçarın hazrin, hatta aradıl mevardi وَأَبْصَارِ الثَّلَمَةِ عَتَّى لَا أُبَالِي عَنْ أَبَصَارِهِمْ يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ يُقَلِّبُ اللَّهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً بسم الله الرحمن الرحيم كَافَى يَنْصَاد بسم الله الرحمن الرحيم أَمِينٌ مَعِينٌ كما كَمَا إن يَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَايِ فَأَخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّياحُ هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجير كظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع علمت نفس ما أحورت فلا أقسم بالكنس الجوار الكنس والليل ذا عس عسى والسبح ذا تنفس صاد والقرآن ذي الذكر بل كَفَرُوا كفروا في عزته وشقاق شاهة الوجوه واميته الابصار وكلت الالسنه جعلت خيرهم بين اعينهم بشرهم تحت قدميهم خاتم سليمان بين اكتافه فسيك الله وهو السميع العليم وصلى الله على سيدنا محمد أجمعين واله اجمعين والاه اجمعين الطيبين الطاهرين Velhamdülillahi rabbil alamin